تَفصيلاً لكل شيء فخذان بقر وانظر قم مكيا قل باحسن غف عن آات الذيينَ يتَكَب بَونَ فِد الأوظِ بِغير للحَق قائ رَغ كلُ Why? Why? ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى استخفوا كان الظالمين ولما نسقط في ايدي ورأوا ان قد بنوا قالوا لا اننا روح <تصفيق> الن